ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ناشاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما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 ثم ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله